بسم الله الرحمن الرحيم أيها الإخوة بموجب فيهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة فإن رقم هذا الشريط هو سبعة وعشرون ومئة أهدان على خمسة عشر وسبعمائة وثلاثة آلاف وهو الشريط الحادي عشر من الشرح على المقدمة الأجرومية فهل الناس ينعج علم من علم لا لان هذا علم لا يجوز مثلا دي غير هذا ميثاق رجاء يجيد الرجل هذا لا بلاش تكون يجيد مساعد الرجل نعت لذي لانك وصفته بهجونيه ولان المحناب الف واللا احط مرتب اقل من ذي لان ذي مقدم عليه اما المرابل الاولي وارقى من العلم لكن اضطر الى ان نذوه منزله العلم وما بد ادائه يكون بدل منه واذا قجاء اخوك جيد جيد بدل من من من, من اخوك لان اخوك رتبه العلم وجيد علم فلا يجوز ان يكون نعتا لان النعت يقتضي التخفيف فمن نعت عند النكره يكون مخففا لها مررت برجل كاذب اخرك اي رجل لم يكن كاذبا فاذا كنت امرت بالرجل الكاذب فلنذا ايضا بهذا التخفيف طب لماذا الرجال الذين لا اخرك الرجال الذين لم يتصفوا بهذا الوصف والله اعلم <تصفيق> حزاب معفض كل من المانع والنفي والاضراب النفي معقد الى ااا المؤلفين كلهم يكونون في ابواب مستقلة لكن المفند هنا ذكرها اونا لعل المراد لاجل صيغه النكره والمادي منها وكتبه ولهذا تقدم قلنا ان الناس ينقسم الى اثنين حقيقي وشببي فان كان اكيد بنات اكثر من وحده وفي 4 من 10 في واحد من اوجه العراق وواحد من التعريف والتنكير وواحد من التنكير والتامين والجمع هنا التنكير والتامين وواحد من الاضافه والتثنيه والجمع واذا كان شربين كبيء اغناني من خمسه فهو قول لا تعلق ولا دخل في, في اوجه العراق هذا هو أوجه الإعراب ما نكره وإن ما معرفه وإن ما معرفه ما نكره لكم الوصولات من المعارضين؟ ما نكره لكم الوصولات من المعارضين؟ دخل في مسمى الإبهاد لأنها مباما عندها مباما لا كده لا نفل له أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح والنكرة كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون اخر وتقريب كل ما صلح دخول الالف واللام عليه نحو الرجل والفرس والنكره كل شيء شائء في جنسه لا يختص به واحد دون اخر وتقريب كل ما صلح عليه دخول الالف واللام تقدم ان قلنا ان <تصفيق> النكره هي الاصل كما اشار اليه ابن مالك في الالفيه وله شان تطرف وكذلك الحرير وجمع من النهاه لان التعريف فرع عن التنكير التعريف فرع عن التنكير فالتنكير هو الاصل سياتو رجلون اذا عرضت وبيت الرجل وهكذا فلهذا كانوا يقدمون التن... المنكر على المعرف لاندراج التعريف في الابد التنكير فان الم... التعريف يندرج في, الت... في التنكير ولهذا نقول باب النعت والوصف ان التعريف فرع عن التنكير وجمع قدم التعريف على التنكير كما هنا هذه طريقة ابن آجروم فانه قدم التعريف على التنكير بناء على ان المؤر رف اشرف من المنكر فالمعظمر شيء معلوم اي معين معلومه ومعروفه فما كان معينا او يقرب من التعيين فهو اولى بالتكميم من الامور المبهمه فالمبهم حقه التأخير لأنه قد توغل بالإبهام لا يعرف وأما التعريف فله حظ من التأيين فالمعين أو ما يقرب من المعين هو أولى بالتقديم مما لم يكن كذلك وذلك من حيث النظر ولا محال ذلك يا شيخ لكن الذي عليه الأكثر تقديم التنكيل على التعريف النكر ذن مش من شائع في دينك لا يحتص به واحد على اخر وش معنى كلش من اكلين بال فان ال بال لا شيء نكره ولا الحرف انما اله من خصائص الاسماء كلش من شائع وش معنى شائع يعني منتشر في دينك في مثله ولا غيره لا يحتص به واحد فإذا كنت رجل هذا منكشر شائع في كل ذكر بالغ من بني آدم فإذا كان بالغ سمي رجل وخاص من بني آدم لا تخدم الذئاب ولا البسود ولا الكلاب ولا أي شيء فهو لا يشمى رجل إننا الذي يشمى رجل هو البالغ من بني آدم فالنبل اي بلغ لا يشم ركي بل يشم صديق الا ما نكنت من شائح اي من تفيد الشمذى فرج طارش من اكثر اسم النشائه في جيش الخيل ينافر الخيل لا يختش في الفرج دون الاخرى لا يختش بالحمضه ولا البيضه ولا الصغرى ولا العيش بل وعان في كل ذلك البرش واكلت عليه اورىش وزايدين ابادت التفسير صارت بمنجره العلم اذا كنت ترى رايت اوراشا زايدين اصبح قرص محرابه لايرادها الى الالم فهي رثبه الالم او اذا رايت اوراش الرجل فهي ايضا ما الى لمن اجماء اضيف اليه وهو المحلاب الالم واللام وقبل ايضا يكون منكر رأيت فراشاً او كتاباً او ثوباً وما اشبه ذلك و ضابط التنكير ضابط الاسم المنكر هو ما صلاح ان يدخل عليه ال. هذا ضابطه. ضابط الضابط لو قلنا لك عرف المنكر فكل ما تاثر بنون ال عليه واكشله التعريف هذا أل هو المعرف مثلا فرس المرس رجل الرجل كتاب الكتاب دار الدار مسجد المسجد فأن أكسبتها التعريم فهذا نقوم من نكر ولو لم تكسب التعريم وتؤذدني ما شاء نكرة فضابط النكرة هي ما تأثر بدؤول أن عليه قابل أن نؤثره الواقع موقع ما قد ذكره. لكن قد تكون ذو. لا يسلح دخول الاليها. وأنتم تقولون انها معرفة. ومع هذا اضيغت الى نكرة. فاذا قلت جاءني ذو مال مثلا. او ذو علم. ذو فائد. مرضوه. انا لم تردد نيابة الأنظمة لأنهم يرجعونها خمشة ذو مضاف علم مضاف إليه فهذه نكرة أضيبت إلى نكرة ده. ومع هذا هذي نكرة ذو مال لا يقول له هذه معرفة ما هي النكرة تقول لأنت كيف تكون معرفة بين أدوات التعليم هل هي ضميط؟ قلنا لك لا قلت هل هي إشارة؟ قلنا لك لا هل هي مرشوب؟ قلنا لك لا قلت هل دخلها الالف ولا ال قلنا لك لا قلت هل اغيب نور الى واعد منال الى ضمير او الى اشاره او الى اد او الى موصوف لا كلا قلت على هذا يلزم ان تكون اخره نتحدث دخول ال عليها ولانها لم تذكر الى مني ولا اشاره ولا شيء فكيف تقولون ما ادواه هنالك سؤالك هذا صحيح ويرد علينا لكن نجيب نقول ان رو بما انا شرحت رو شاهد يدخل عليه الاب صاحب وصاحب جاءني مثلا صاحب الرمال او اب صاحب جيد مثلا فلما ان لو قامت مقام صاحب ولا تعمل إلا بشرط أن تكون بمعنى صاحب فنزلته منزلت صاحب وصاحب قابل من أمور الألب واللام من عدمه فأصبحت مأربة أو نكرة على حسب الصحيح ما آنت إليه ثم عظى لو قلت مثلا هذا فهمنا ان النكاه تقول ان ضابط النكره هي ما دخلت عليها ال و ا كشبك التعريف اثرت بها قلنا لك نعم الرجل القمر وان كان القمر واحد وان نقول كل اسم شائع في جهه سو كذلك الشمس واحده وان نقول نكره كل اسم شائع متجانس ولا الشائع بالاجبار واحده نقولها شمس قد تكون شاهد جنشها باعتبار انها تضع عليك اليوم والقمر يضع عليك الشهر فالنجل منجلة التعدد وان كان واحد لكن السؤال لو قلت مثلا أل عرفتم بأمنة النكرة هي ما تأثرت بأل فهل مثل الرؤون في لغة حميار فإن في لغة حميار الرجل خير من أمرأة ومن أم قمر يعني أم قمر أم قمر أم رجل أم فرج بمعنى ألم رجل ومن قوله صلى الله عليه وسلم ليش من البذل ليش من البذل صيام من, من شرم فهل ألم أنت عند رقم يقول فحلم هل ألم وتكشف الكلمة الكعري فإذا قلنا مثلا ام رجل ام رجل هل نقول هذا معرفة او لا كيرا لا نقول معرفة لان ام بمعنى ال وهي لغة صحيحة لغة حمياء فام رجل, رجل فام رجل حتى يدخل عيال فأدمل ماذا من دخلتها الان وام تقوم مقاما فنحكم بانها معرفة لا الا نفى في وجود المشوه وهو ان الحل الذي حل محل ال واكشبت التعليل هذا منا ما ما قرره النحاة في هذا الباب والله اعلم اما الان فنترككم مع مجلسنا اخر من هذا الشرح ان نام كان منزل في الارض يعله الفتى كان في كل مره بهاميه لا ادري معنى سعر منوشا انه لغدني نفس اول ما تثقل وادك هيه شئت الى الهوى كما الحب الا للالحبيب الاولي كم من جنين بالارض يعلغه الفتى وحمله ابدا لاول منجلي كم خبريه خبريه يا <تصفيق> فنان والوجمن بكام ما كنت عالم مقدره معظما لقدره مكثرا انت تذكر المنازل شكلتها لكن مع هذا حنينك للذات كلامه تذكر الرياض متى او لكن حنينك للمجتمع هذا معنى كمل من في الارض يعني بالبكاء وحنينه ابدا لاول منزله كم كم خبريه نعم منزل في النكهه وندكان وكذا معانا نكده في الكتاب المنزل الارض الارض المساحه كثير والارض جابو كانه اللي حاله فيه حرق ديال ودارني شم الجنوب فيه عالم كبير شتوه ظاهر فين ارضي يا له يعلفه المنتاج يعلفه فعله وهاء يعلفه لا يعلفه المراه يعلفه فالمبار وزمان الكتابه عن الناس والناس يألفه لما تطرق والها يألفه بمير المتصر في محل نصبه علم مفتاة مفتاة فاعد مربولا وعلى المترفة أظنها المقدرة على آخره هذا الألف من عنده غريا التعدر ما على الألف أبو يحسن نعم من عنده يفتلي عنا لأنه اسمه مقصور مؤتل للآخر إبو يحسن بالألف وش الشاهد من هنا <تصفيق> نفتل بغاية عندنا الفتاة لأ تبعا لنه <تصفيق> نكرة لما ينجلين ننجل نكرة <تصفيق> نكره لكن ما قلت لا غير اشو قال نحو الرجل والقره ها نحو الرجل نحو رجلا وقره اذا غرقنا من هذا ماشي فكه يستقيل الفكه لا بيت كمان ان الاول يهله الفكره لكن عليه ا يعني يعني مالك لكن يشاد من انجيلين ونادينا قال الله سبحانه وتعالى ارجل الشاء المنجي آل. ان نقول ان اتراك بعض الهتنا لشوه ان نقول انه فقط من هذه لا ان ان لا النابيه لان النابيه معنى ثاني ان نقول نقول نقول اي معنى غيره ما معنى كده منصوبه والا ان تظري كما قالا وين ترى وانه ان ترى انه لا ترى انه لا يشتد وجوده في التحميل ونحن نقول بالاعثراه ان لا لا ترى ترى ترى والله سبحك هو الفاتح ونتذكر انه اتصل بحدث في محجرنا لا ان المسقط ان تقول سبحك دعو دعو نعم دعو الله نعم انه نعم على ياقينا على يقيننا على يقين الله عنا بنا من خرب مشو كانوا قال بقى البحر ده وشو شنو من بقى وشايل من الالف ربنا والله شيء اسمه يعني على البيت دي ربنا ليه يقول لي قصيدة اتفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي بسق في الموابين الدقين وحوملي عرض التجيني قال خطا مبكي سروا اتفا نبكي من ذكرى حبيبي ألا أقول كم منزل أول وحميله أبدا لأول منزل عرض التجيني وقال تنكل فلذات الهوا في التنقل ورد كل صاد لا تقذ عند من هني ففي الأرض أحباب وفيها مناجل فلا تبكي من ذكرى حبيب ومنجلك ولا تعتمد قولا من إرقيش إنه ممند ومن ذا يبكي من مبلل يعني لا تقذ من ذكرى حبيب وفي الأرض أحباب وفيها مناجل فلا تبكي من ذكرى حبيب كثره انك انك راح حد يقول انه ما نجي تشاء الامر نعم انا شلون تعت ايش الامر اتفق في القبه كذا فعل امر ام وانا انا اتظلم المتصلبي على شفتي هذا انا على ضمن على ما يرضي الله ربي ما حد منه والله ولا انكفاء نعم إذا نبكي نبكي قال لي لقد امرك فيذا الامر الذي على ما يذمره وارحب وهو حذف النون والالف زائد نبكي نقول نبكي حال دون اذا نبكي يقول لك تظن انك مقدره على المياه لا انا اريد هذا جواب الشرط محل تقيره انت قلت نبكي لا نبكي اذا نبكي فعل مضارع مجزوم جواب الامر اي ليس جوابا مجزوما مجزوم جواب الامر قالوا متى جواب الامر قالوا متى جواب الامر علامه الحذف ليا فكرت قبل هذا لمن يعني اذا لم تكمل بكرا تفضل قراءه كما قالوا لي دمرت سفرها المقدر على العين. انا اريد ان اتحدث لانه انه خطيبك خليل بن كلامي رافي احنا مراق خليل المواطي نوعا خارق اصلا من نعم جليل ما بقول خليل نعم مش شاهد شاهد بقوله منجلي خليل انه منكر يعني لا اولا اا شكراً لكم في الدار رجل الدار يجعل رجل وقت اينا ايه حرجر ايه حرجر والدار يجعل رجل وقت راى خطوه قبل المقدم رجل مبتدم مؤخر مربوط نعم مشى الرجل لان هناك هنا هذا نعم ها. لكل شيء الى ما اتم نكشانه لكل لكل جار ومجرور تمت فلان وكل لي من كل مرق وكل مرق وداي موافي لي ذي من باب على الشطر يتصفى هنا تناول اذا اذا ضرب من انتقل من ثمانيه الكتب خلوانا صحابنا ثم ما جاء اذا ما جاء ثم ثم قلنا ورنا ما نفع كانوا لا علم ف اذا ما تم ابتدا نعم طلبنا اسمك او بنت لوى اما الامر وصلنا الشور نقطانا من مبتدا هنا نعم اما الان فنترككم مع مجلسنا اخر من هذا الشرح باب العطف واصروف العطف 10 وهي الواو والفاء ثم واو وام واما وبل ولا ولكن وحتى في بعض المواضع نوع العطف ان عطف لغه الوجور بعد الشيء الى رجوع الى الشيء بعد الانصراف عنه هذا هو العطف الرجوع الى الشيء بعد الانصلاف عنه انصرفت أنجد ثم عطفت وديت عليه الثاني قال لا العطف لأنه فقال الأسلام بما أنا أود ووجع عليه هذا بالنسبة للغاية أما في الاصطلاع فالعطف ينقشل إلى فشيء عطف بيان وعطف نشأ عطف البيان هو من جملة التوابع يصلح ان يكون بدلا كل جميع افضل ينسب مصايف يكون بدلا الا أنا في مسالتين وهي ان انكارك البكري نجم عليه الطير ترقب وهو او المساله الاخرى وان اول كلام الان نحن في ارض النشا تعريب ارض النشا نصلاه والتامر المقصود بواشبه الواو أو إحدى أخواتها هذا هو التابع المقصود بالحكم بالواو أو إحدى أخواتها حروف العطف 10 وهي الواو و الفا و ثم و أن و بل و لا ولا ف وحتى في بعضها ان اصل الواو الواو هي ام العطف وهي تفيد امرين الامر الاول مشاركه ما بعدها لما قبلها في الحكم كيف الوضع رايت زيدا وعمرو اشتركا في الوفاء نهاه ثانيه ال واو لا تفيد الاتصال بل هي لمطلق الجمع والاشتراك فاذا قلت قام زيد وعمر لا يلزم من قيام زيد الاولين فقام زيد وعمر وبكر وخالد ومحمد لا يلزم من زيد الاول ثم خالد وبكر ومحمد وعمر ما تدليل الترتيب ما تدليل متلئ الجمع والاشتراك ثالثا الواو يجوز عطف السابق على اللاحق وعطف اللاحق على السابق وعطف المساوي للمساوي فمثال عطف اللاحق للسابق كقوله تعالى ولكن ارسلنا نوح وابراهيم معقول ان ابراهيم بعد نوح نعتها اللاحق على السابق او المصاحب للمصاحب كان جيد المعنى او عطف السابق على اللاحق جاء كما في قوله تعالى ولقد اوحي اليك يعني يا محمد والى النبين من قبلك فعطف اللاحق السابق على اللاحق يعني الاول اتبع الاخير وكقوله تعالى إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوْحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَأْدِهِ فعطب النبيين من بعده من بعد عطل لاحق على السابق الثاني ألفات ألفة تهيد العطف وتهيد التغفير بالاتصاد فإذا قلت قام جيد فأمر اشترك في الحكم والإعراب كان زيد تعمر أثبتك القيام لعمرو كما أثبتته لزيد وعدبت أيضا الإعراب فرقت عنه لعمرو كما أثبتته لزيد ولفا هنا تقترب تنبيه الاتصال يعني أن قيام عمرو متأخر عن قيام زيد بل إلا أنه باء د متصل و يقول المالكيه الاء والباء للترغيب بالاتصال وثم للترغيب بالانفصال والهاء تاتي عاقبه وتأثيل الشبابيه كما هنا لون وتأثيل الفصيحه لكن الكلام بمجيئها عاقب فكان مشيد فعمر فخالد فبكر فمحمد هذا الترتيب يكتب ان الاول الاول ثم الذي يليه ثم الذي يليه وذنه ثم تفيد الترتيب بانفصال يعني التتابع بخلاف الفاء وهي ايضا تريد ما تريد الواو والفاء من اثبات الحكم لما بعدها دنا قبلها كان كان قبلها فتقول كان زيدٌ ثم عمرو فاذبته القيامة لعمرو كما اذبته لزيد وعذبت الرضيع لعمرو لواجبة قيامة كما اذبته لزيد وعذبت عند التنطيب ايضا وان القيامة قيام عمرو متاخر عن قيام زيد وقد كاتبنا غير التعطيل لازم الى الترتيب لكننا قليل في قول الشاعر قل لمن شاد ثم شاد ابوه ثم اشقد شاد قبل ذلك جدو ما لهم شاد الجد قبل وسياده ابوه قبل سيادته لكن لا اذهبوا ما في هذا البيت لا تبين ترتيبه الا ان هذا نادر قل لمن شاد ثم شاد ابوه ثم قد ساد قبل ذلك جده لكن قبل ذلك لابوه منها سادة ثم الأول لا ولكن هذا نادم وإن فأم فأم من حروب العطف بلا أنها تختل التشوية قالوا لابد أن يتقدمها ما يختل التشوية أمامه شاء الله عليك سواء عليهم آذرتهم أم لم تنذرهم سواء علينا أجزئنا أم صبرنا فتسمى التسوية سواء قام زيد أم عمر ويأتفيد ما تفيده الواق في إدبات الحكم لما بعدها ورفع وَكَلَالِكْ إِمَّا وهي حرب عبث لكنها تسمى حرب شرق, شرق تفصيل تقول إِمَّا زَيْدٌ وَإِمَّا عَمْرَ اضرب إِمَّا زَيْدًا وَإِمَّا عَمْرًا هذا أو هذا فإِمَّا مَنْ مَنْ بَعْدُ وِإِمَّا فِدَاءً وَكَلَالِكْ بَلْ وَلَا وَلَكِنْ هذه ما بعد هام خالد لما قبلها تقول قال زيد لا امر ما كان خالد بل امر ما غربت زيدا لكن خالدا تاي من هوضر وحتى في باب الموابع يقول في باب الموابع يعني لا ان حتى تويده مطلقه بيناتي ناصبه وتاتي جاره وتاتي حرب ابتداه وتاتي عاطفه وغابط العاطفه ان يكون ما بعدها بعض لما قبلها ان يكون ما بعدها بعض لما قبلها فتقول قديم الحججاج حتى المشات المشات بعض من الحجاج قديم الناس حتى زيد زيد بعض من الناس اغتر الناس حتى الحجامي بعض الناس ولهذا يقول ذلك بعضا بحد تعطف على كل الولى بعضا بحد تعطف على كل الولى يكون إلا غاية الذي تلا هذا بالنسبة إلى حروف العرض وهناك أحكام تتعلق بالعرض وهو ما إذا عطبت على غميل متصل مرضوح أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح فإن عطفت بها على مرفوع رفعت أو على منصوب نصبت أو على مخفوض خفت أو على مجزوم جزمت تقول قام زيد وعمر ورأيت زيدا وعمرا ومررت بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقعد فانصاره فحينا بك على مرفوع رفعته او على منصوب نصبت او على مخفور خضت عن طريقه قبيه ولا تصيب على مجرور جوابك او على مجرور كزمته نحو كان زيد وعمر ورايت زيدا وعمرا ورات بزيد وعمر وزيد لم يقم ولم يقم فقدمنا حروف الاصل وانها 10 الوا انت وضمنا وان وان وحتى واو ولا وبل ولاكن وتتقدمنا تقسيم ان الداو منها يشارك ما بعد المعطوف بل ما بعد حرف الاط مشارك ما قبل اخذ الحكم والمعنى وان ثلاثه منها وهي بل وانا ولكن تشارك ما قبلها في الاعراق دون كف تقول ما كان زيد لكن عمرو اثبت ان غير قيام عن زيد واثبته لعمرو فما بعدها لم يشارك ما قبلها بالخطيب فتقدم ان قلنا ان الواو هي كل ذا وانها لمتلك الجلو والاشتراك وانها لا تريد ترتيبا وان الن با تريد الترتيب بالاقتصاد وان هم تود الترتيب بالاقتصاد وان حتى في دع النوع لان حتى تاركه تاتي عاطفه وتاركه تاتي ناصبه وتاركه جاره وتاركه حرف ابتداء واي من حال كونها عاطفه لا بد ان يكون ما بعدها بعض مما قبلها وان يكون معطوفها غنمي اا ظاهر وان يكون معطوفها ضاهر بعض من علما يرى صحه اعتبارا بعدها وان كان غنميا على ما قبلها وان كان ظاهرا كما لكون فاء ف... قديم الناس حتى انا فقام من علما يمنع هذا قلت حتى انا قديم الناس حتى انا انا غنمي ما يسعق الضمير على الله قدم الناس فلا بد أن تقول قدم الناس حتى المشاكل أما إذا قلت قدم الناس حتى أنا فهذا يمنع بعضهم ويجذبه آخرون وأسمعني كلام العرب جواله عقل الضمير بحتى على ما قبلها وإن كان ضائرا اسم ضائرا فتتقدم ان او فاتي للتخين الكلمه اسم او فعل او حرف وتاتي للتخيف جالس الحسن او ابن شيرين وتاتي نباء جاز للنباء جالس الحسن او النشيرين وتاثير التخيف هو الذي لا يوجد فرق بينهما تجوّج هندا او اختها ما الفرق بين الفتين هاذي انت مخير بين هذه وتلك اما الاماحه يجوز لك الجزم بين الطين الحجاجي او النسيبين وتاتي للاغراض ايبا ان كان قول الشاعر الذي قدم على قصب نباتني وهي يشتكي العود والبكر لكذا في اولاده قال ماذا ترى في عيال قد برتم بهم يعني بتولبهم لولا رجاؤك قد قدت اولادي كانوا ثمانين اوجادوا ثمانيه كانوا ثمانين اوجاد يعني كانوا ثمانين بل جادوا ثمانيه ماذا ترى في عيال قد تقبلت بهم لولا رجاؤك قد قدت اولادي كانوا ثمانين اوجادوا ثمانيه الى اخره كذلك تاتي هي الابح قسم بها وابهن تاتي للابان جاء زيد او عمرو وللابغ جاء زيد او عمرو يعني بمعنى بل عمرو وكذلك العطف على الضمير المرفوع المتصل الا لا, لا بد اي فوج فاصل بين المعطوف والمعطوف عليه اذا عطفت على ضمير متصل فلا بد من وجود باعث من دون ال... انت هذا القانون المتصل كنت انا وجيد فلا تكونت وجيد فلا بد من وجود باعث دائر المعطوف والمعطوف عليه ومن قوله تعالى اذهب انت وافوه اذهب انت يعني المعنى اذهب انت انت وافوه ومن قوله تعالى لقد كنتم اينك معاده في بالال المضي ولم يحل لقد كنت معاده فلا بد من وجود فاصل بين المعطوب والمعطوب عليه اذا كان المعطوب عليه ضميرا مرفوعا متصلا يقول المالكيه على المعنى وان عقفت على ضمير متصل وان عقبت على ضمير متعل على ضمير مرفوع متصل فافصل بين الضميرين الموجشن قد يكون عند وكذلك اذا اضفت على المجرور ارضنين خلاف الدم الاعاده حرف الجر كما لو تمام رؤيتك وزيدي مغلط في مو كلامك لحن لا تقول مررت بك وازيد بل مررت بك وذي زيد هذا عند جمهور فلا بد من اعاده حرف الجر الى اعطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور فلا بد من اعاده حرف الجر فتكون مرتب بك و جيد ولكن ابن مالك يوجز ان تقول مرتب بك وجيد ويقول وعوض الخابط على عطف على ضمير المستخفينه ولا يشترط لازما يعني عوض خابط يقولون بلاجم وليس عندي لازما إذ قد أتى فالنومي والنذر الصحيح مذبتا وهذا رأي شبوي يجوز أن تقول ما ربت بك وزيد ويشتر بالقول بعض العرب فاذهب وما بك والأيان من عجب فاذهب وما بك والأيان ولم يقول فاذهب وما بك وبالأيان قالوا عرفوا الاسم الظاهر على الضمير المجرور بدون إعادة حرب الجار لا بأسده هذا هو رأي ابن مالك وشيبوي أما الجنوب يقولوا لا بدون إعادة حرب الجار أما نعطيه فاذهب وما بك والأيام من عجبيه هذا شاد يحفظ ولا يقاش عليه والله أعلم لا اي اخصو الله بك والأرحال اخصوش يقرؤها النسول عليه من دونا قائل و و وكان استقل على الثنا بي والاحامه و بالاحامه لكن على القراءه من جربها ان كان يقرؤون يستمدون بالخائرين بان هذا او خطب والآخرون قلنا شاذ بل يعني طبعا اما الان فنترككم مع مجلس اخر من هذا الشرح ولقد امر على اللئين يشدني فاعفه ثم اقول لا يعنيني ولقد الواخص ما قبله ولقد انامت بجواب قادم مقدره تنيره والله لقد وبتعاش ما ما ما ما بشرح احكي وانا قد امر على اللئيمون امر كان في الماضي لا نقول فعل المضارع نقول فعل المضارع مرفوع ما لم يسبقه من الناصب والجازم فعل المضارع ضمته الله اكبر والله اكبر فعل مستثتر تقديره انا ولقد استطاره وجوب اللجواز انا نتوبا ايش ولقد ايش نتوبا ولقد امر وانا سلامات ما يكفي ان نقول كذا مستقر المجلس لا بينه المجائب والواجب والواجبون واجب المستتت هبوطا تغيير معناه الذي يقع عليه على اللئيم على الذي على حق واللئيم مجرور ب على وعلى مجرور الكسره الظاهره في أقل على اشقني ولقد امر على اللئيم يشقني يشقني هذه حال وحالتكم هي لا سمته لا يا شبو يا شبو فعل مضارع لا للتجرد للتجرد هي من الناسخ والجامد لا و... لا ترفع الضم مع المقدم و ظاهر اقيد في... على اخر والنو... يشب آآ النو... آآ و ان للوقاي و يا ان يا... <تصفيق> محر... ضمير متصل في محل نصب مفعول <تصفيق> به نصب علمنا وان با الف هو يا ضمير مستتر وجوبه تقديره هو يعود على اللئيم لا مو وجوب جاء المستتر جوازا يعود على النائي جاء اف انت حدثت اتمت حدثت في الاصطلاح الفن تكون مشهدا اعف اعف ايضا مرح. في المضارع ووعلامته فاعيش مضرب مجازي من ناس بولدي قال انت بدل ما تقضي ذمتك فاعيش ما اقول ثم اقول ثم هذه حرف ثم حرف عطف انا اقول فعل مضارع معتلى مرفوع على الرفع الضم الظاهر للتجرد من الاسم المجاز معطوفا على آه. آه. آه. اقول لا يعنيني ما ثم ثم اقول لا يعنيني ايضا هذه لا نافيه لا نافيه يعني يعني الفعل المضارع لا يعنيني الفعل المضارع مرفوع على الرفع الضم على التجرد من الضم على الياء للتعذر فقد استقل منوريا هذا انا نبرياك قبل انا فيلم مبالا دهن فيلم مباله ان تذانني مثل ياتي يقغي يرمي لا نجادرون من الوقايع يعني انا نبريا قبل انا فيلم مباله بالاخر بديا ومن الوقايع والياء الياء ضمير متصل في محل نصب مفعول به ثالث وَلَكَدْ حَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ قُلْنُّ قُلْنَا بِالْمَلَائِكَةُ السُّبُولِ آجِمْنَانِ خلقت الوابت سمق الله لقد إلا ما بيحرق قصر قد حرق تحقيق خلقناك خلقناك عمالي و عمالي مع ذلك خلقه فكان الشكر لله تعالى فلقنا اكمل كهفامين انه افضل محل له من الشمس ورمي على هذه الجبل فلقنا اكمل هم, هم صورنا عنهم محرف صورنا صورنا صور بعد ما دي نعم